حبيبي, طفلي, حبيبي, طفلي حبيبي طفلي حبيبي طفلي حبيبي طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئلٌ يرعاه بالحب ترقيه عيني وتأفى للكار كان ما لم يكن غافيا في مخداع الهدب أحببته منذ أن أحسست نبضاته تجتاح قلبي بعاطف دافئ السكب ومعتراني شعور بعد مولدي يجثث مني حنان الأم بالكارب جاء الحياة بنقص في ما داركه ما كان أمر القضاء بالذنب والعيب ما كان أمر القضاء بالذنب والعيب قفلي حبيبي قفلي حبيبي سناه من عاط ربي قلبي له موئلون يرعاه بالحب ترقيه عيني وجاء بالكاروسا كان ما لم يكن غافيا في مخدا الهدب إحساسه مرهف في ما يعيشه في كل أمر مع الإخوان والصاحب يضني أديب أو يكبدها عجزاً بإيصاله ما جاش في القلب يحيى وحيدا هروبا من تعثره بين الخلائق في بيت وفي داربي ينسل منه هناء العمر في غطان أن استدر غزاه الدمع بالصابي أن استدر غزاه الدمع بالصابي اغث لي حبيبي طفلي حبيبي سناه من عطاء قلبي له موئلوني يرعاه بالحب ترقيه عيني الكار ما لم يكن في مخدع الهدب شاءت إرادته له البلاء بأن تلقوه بالرحبي بلم تهان ولا جرح لإحساس فالطفل في حاجة للرفق والحب ناشدتكم بالذي شاءت إرادته له البلاء بأن تلقوه بالرحبي بلا امتهان ولا جرح لا احساس فالطفل في حاجه للرفق والحب فالطفل في حاجه للرفق والحب فالطفل في حاجه للرفق والحب